بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِ ٍ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا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 117. ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون 118. فارتقب يوم تأتي Dia adalah Rasul Mubin, lalu mereka menolaknya dan berkata, "Mengajar mereka adalah orang gila. Inilah yang mengungkapkan Al-Qadar dengan نهم تنتقمون ولقد فتنا قبلهم قوما فرعون وجاءهم رسول مكين ان ادوا الى عباده الله انني لكم رسول امين والا تعلموا على الله سلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أنها إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعم فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد رأيت 117. وقال لهم كان عاليا من المسرفين 118. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 119. من الآيات وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يهني مولا عن مولا شيئا وَأَمْلَأُ الْأَثِيمَ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي <تصفيق> الْبُطُونِ كَوَلِ الْحَمِيمِ هُدُوءَ فَاعْتِلُوا إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبَّ فَاقْرَأْ رَأْسَهُ سُوَّاسْتَبْرَقٍ مُتقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُ بِحورٍ مَّيْن يَدْعُولُ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى وَقَضَيْنَا عَذَابَ الْجَحِيمِ عذاب الجحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم